هيه خطواتك الأولى في طريقك إلى الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ما خلق الحمد لله الذي ما خلق الحمد لله عذب ما في في الارض الحمد لله عذب ما احصى كتابه الحمد لله على ما احصى كتابه الحمد لله الذي كل شيء الحمد لله الذي كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما آل حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما آل حميد مجيد يعني مرحبا بالاخر والاخرات في برنامج حياة التربوي. ويعني نشكر جميع الاخر والاخرات الفضلاء والفضليات القائمين على هذا البرنامج وعلى موقع طريقة الله. جزاهم الله عنا خيره يعني احتسبوا اجركم عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرة. يعني النهاردة ان شاء الله يعني نحاول نتدارس او نراجع على أو نتفاعل نشوف لو حد عنده نوع من أنواع الأسئلة على المرحلة السابقة في دروس السلاسة درس معيارية الوحي ودرس بيئة الإيمان ودرس صحبة الصالحة ويعني يعني لا يخفى أن هذه القيم من القيم الأساسية الأصيلة التي يحتاج إليها الإنسان أن مدخل الإنسان السمع والبصر كما قال الله سبحانه وتعالى إن خلقنا الإنسان من الطفاة الأمشاج النبي تريه فجعلناه سميعا بصيرا الإنسان ممكن يصحى الصبح لما بيسمع خبر معين بيفضل مشغول به طول الليل فبيصحى الصبح وهو قلبه تغير أو لما بيشوف حاجة معينة مجرد السماع أو رؤية لحاجة معينة بتجعل القلب يتغير الإنسان ممكن يكون قريب جدا من حده ولما بيسمع حاجة عنه يبدأ قلبه يتغير لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تغيره صدري تجاه أصحابي لأن السماع بيغير القلوب وكذلك الرؤية بتغير القلوب ده مفتاح القلب مفتاح القلب السمع والبصر لذلك الإنسان لو قعد وسط التجار وسمع أخبار التجارة وأخبار الفلوس هيحب يبقى تاجر ولو قعد وسط الفساق وسمع أخبار الفسق والفجور هيحب بيكون زيهم ولو قعد وسط أهل الإيمان وسمع وعينه اطلعت على ركع السجود كما قال الله سبحانه وتعالى محمد الرسول الله والذين معه واشدقوا على الكفار وبينهم تراهم ركعا سجادة انك انت بترا لما عينك بتطلع على ركع السجود على الناس اللي بتسجد في لله سبحانه وتعالى وبتخضع لله سبحانه وتعالى وبتحب إنها تقيم أمر الله سبحانه وتعالى الناس اللي بتحب ربنا وبتحب أمر ربنا وبتحب تأمر معروفة عن المنكر يقينا قلبك بيتغير ويميل إلى هؤلاء على العكس الصحيح إن في ناس بتقعد معاهم قلبك بيشرب ما يسمع وما يبصر يعني هذه مسألة مشاهدة في كل في كل المستوى على كل المستويات وفي كل المراحل يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيروا غير إن إنكم إذا مثلهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ربنا سبحانه وتعالى قال إنكم إذن مثلهم ليه؟ لأن كسرة النظر في الباطل بتجعل القلب يشرب الباطل تجعل القلب يزيح الحق لم يعد يحب الحق وشربه في كلوبيهم العجل إن في واحد قلبه شرب ده ليه؟ بكسرة المشاهدة وكسرة السماع فنقطة مهمة جدا يا جماعة إن القلب بيشرب الفكرة اللي اللي بيسمعها وبيراها وبيستمرئها يوما وراء يوم حتى تستحكم هذه الأفكار من قلبي عشان كده احنا قمرنا ان احنا نصرون السمع والبصر ونضع قلوبنا في وسط بيئة صالحة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المعاني الجميلة معنى بيئة الإيمان لما جاء وفد تقريف للنبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 سنتخيلوا جميعا سنة 9 إذا دا عمل عمل يسموه عمل وفود يعني العمل الذي جاءت فيه الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكان على رأس هؤلاء رفض رفض تقيف ابن عبد إيليل عارفين كنانة ابن عبد إيليل ده اللي لمن النبي صلى الله عليه وسلم ده الذي أذاق النبي صلى الله عليه وسلم أصعب يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سوي ال ب بأمه من عائشة بتقوله هل كان هناك يوم أصعب من يوم وبد قال لها اه اصعب يوم ماضي عليها في حياتي كلها حياتي النبوة صعبة دعوية اصعب يوم في 23 سنة يوم ده مين اللي كان سبب في اليوم الصعب ده كان كنانا ابن عبداليل كان ابن عبداليل لما ذاب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وقال اما وجد الله غيرك قال هو ربنا ما لقاش غيرك انت عشان يبعثوا إلينا تخياله كنانا ابن عبداليل مرة الأيام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كن أنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال ابن غ قال المغيرة ابن شعبة وكان من ثقيف وكان قد أسلم يا رسول الله أنزل قومي علي أكرمهم قال خل خليني أنا أنا أكرم هؤلاء وأضيف هؤلاء وهم لس أجاب فقال صلى الله عليه وسلم أنزلهم حتى يسمعوا القرآن أو حيث يسمع القرآن ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم في المسجد يبقى النعمان قال لهم الناس ديت عشان تسلم محتاجه تدره ومحتاجه تسمع فقال له خدوا بالكم الناس دي كانت كفار ومع ذلك ان النعمان قال له خليهم ينزلوا في المسجد يقعدوا في مكان في المسجد قال يبقى النعمان اختا لهم مكان اللي هو المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القران ده ان هم يسمعوا العمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون ويروا الناس إذا يصلوا للصحبة الصالحة يبقى يسمعوا ويبصروا إنه أصلاح كان حريص إنهم يسمعوا ويبصروا يسمعوا القرآن ويروا الصحبة الصالحة ويروا الهكع السجود وبالفعل أسلم وفد ثقيف مع النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن ده بالنسبة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفد ثقيف أنزلهم في المسجد ولم يسلموا بعد انظروا إلى, إلى, إلى هذه القيمة إنه مع كان حريص إن الإنسان يسمع ويبصر الحق وإحنا جماعة لما بنتكلم عن بيت الإيمان مسألة مهمة إن إحنا نسمع ونبصر الحق سيدنا نوح لما ابنه يعني أيقن نوح عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى أنزل العقاب وأنزل سبحانه تعالى الماء من كل مكان وتفجر الماء من كل مكان انفجرت عيون الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر سيدنا نوح نادى على ابنه وانظروا إلى نداء نوح عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال يعني سبيلة نوح بتجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معز اليابوني يركب معنا ولا تكم مع الكافرين قالوا ما تسمع مع الصحبة السيئة خليك مع الصحبة الصالحة خدوا بالك انما نوى يلوش اللكه عشان ما تهلكش إنما بيقول له ما تروحش مع الكافرين قل له خليك مع الصالحين مع هؤلاء مصير مختلف عن مصير هؤلاء بركات التي تنزل على مختلفة في وقت طوفان لم يكن له ستهلك لم يكن له سيات الطوفان ليدمر كل شيء إنما قال لا تكن مع الكافرين قال لك معنى قل لن ننجو من الفتن والأزمات بدون الصحبة الصالحة ابحث عن من تنكر معه في وقت الازمات يعني نحاول ان احنا نتفكر في هذا المعنى ان كله لا تكون مع الكافرين سيدنا نوح خايف على ابنه كله ما تمشيش مع الناس ديت ابعد عن الناس ديت اترك اهل الفساد اترك كلها وبالذات في وقت الامات لن يعصمك لا اسباب ولا اي حد لن ينفعك العلم ولن ينفعك الانعزال الوحيد الذي ينجو الذي كان مع اهل الصلاح الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مهمة جماعة ان احنا نتواصل مع اهل الصلاح ان احنا نتواصل مع الناس الطيبين نتواصل نركب مع سفينة العباد والعلماء والعملين لله سبحانه وتعالى الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة مسألة الصحبة الصالحة من المعاني اللي احنا محتاجين نتفكر فيها ونقف فيها محتاجين ان احنا يعني عارفين لو في نصيحة واحدة بس نصيحة واحدة بس محتاجينها هنكون نصيحة الصحبة الصالحة عارفين العالم لما جاءه رجل وقد قتل تسعة وتسعين نفس العالم مقاللوش اقعدوا علم عندي ومقاللوش خليك جنبي ومقاللوش انا كل يوم هنزل يصلي وليقيك في الجامع انما قالوا ايه قالوا ايه اذا بي الارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم قال قالوا انت محتاج صحبة صالحة وهذا من الاشياء الطيبة وهذا من النصائح الغالية قالوا خليك مع الصحبة الصالحة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاستقرسوا لربك ذلد يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون تخيلوا يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا عبرة بالنحلة ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثال بالنحلة ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويأمرنا أن نتفكر في النحل النحل بيعمل لي يا جماعة ربنا أول حاجة لما تكلم عن النحل قال وأوحى ربك إلى النحل يعني ربنا علم النحل أله النحل أنا اتخذي من الجبال بيوته النحل له بيوت بيوت النحل ده بقى في بيت للنحلة في الشجرة وفي بيت للنحلة في الجبل في نحل النحل ده طوائف وووأنواع في نحل همتوا عالية وفي نحل همتوا ضعيفة لكن ما فيش نحلة من غير بيت فربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن إحنا يكون لنا كذلك بيوت كما أن النحل يبحث عن الخير في الأزهار في أزهار الجبال أو أزهار الأشجار كذلك على أهل الإيمان أن يبحثوا عن الإيمان في أماكنها إن إحنا في نحل همته ضعيف على أنه هو نحل يقول لك ده نحل برسيم ده نحل مش عارف شجر إيه وفي نحل يقول لك ده ده نحلي ده عسل جابلي ده النحل ده بيسكن في بيئة مختلفة ده بيبحث و على الاسواة في أماكن مختلفة كذلك أهل الإيمان أهل الإيمان يبغي أن يكون لهم بحث عن الإيمان ويكون يكون لهم بيئات إيمانية بيئات إيمانية بيخدرها من أماكن مختلفة شوفوا النحل بيعمل إيهه النحل ثم كري من كل الثمرات النحل بياخذ الخير من كل مكان وكذلك أهل الإيمان كذلك أهل الإيمان يأخذون الخير من كل مكان في ناس يقول لك والله أنا, أنا ما ينفعش أخذ خير إلى الحتة الفرنية ليه؟ ليه قافل نفسك على منطقة معينة إنما إنك إنت لازم يكون لك بيئة إيمان وكذلك لابد أن يكون عقلك متفتح إنك إنت تبحث عن الخير في كل مكان الإمام البخاري كان له أكثر من ألف شيخ بيبحث عن الخير من عند الشيخ ده ثم الشيخ ده ثم الشيخ ده يطلب العلم ويطلب العمل ويطلب الأخلاق ويطلب الديانة ويطلب العقيلة ويطلب معاني الدين ويطلب معاني معاملته الله سبحانه وتعالى في أماكن متساويه ثم كل من كل الثمرات من كل الثمرات يبحث عن الخير وعن الإيمان من كل الثمرات قال الله سبحانه وتعالى فاسلكي سول ربك ذللا يعني الإنسان الذي يسلك طريق الله سبحانه وتعالى ويبحث عن طريق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ييسر له الطريق ويهديه إلى الخير قال تعالى والذين شهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، كذلك أهل الإيمان، يعني النحل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في النحل عدة ملامح، رقم واحد إن النحل بيسكن بيوت له بيوت مختلفة على قدر همته، فيه نحل بيسكن في عريش الأشجار، وفيه نحل بيسكن في الجبال، والنحل ده فيه نحل بيأكل من كل الثمرات، ويأخذ ويحطه على هيك الأظهار والنحل مختلف عن الزباب الزباب بيأتي على الجروح والكروح يعني في واحد عينه ما بتشوفش في اللي قدامه إلا المصائب والمعايب ويبدأ يلتقط عثارات الأخرين وفي واحد بيرى من بيرى ال... الخير في الناس ويحب الخير في الناس وينمي الخير عند الناس كل من كل الثمرات إن النحل بيأخذ الثمرات ال... ال... ال... ال... الأظهار لها أو الأشجار لها ثمار الثمرة اللي هي الخلاصة فالنحل بيأخذ الخلاصات إن الإنسان المؤمن إنسان عارف وعايز إيه إنسان عاقل إنسان بيتفكر إنسان بيبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى ويبحث عن القرب من الله سبحانه وتعالى فاسلك يسوه لربك ذلل إن هو مش بس بيعرف الحق إنما كمان بيسلك الطريق إنما بيعمل بالحق إنما بيدعو إلى الحق إنما بيعيش الحق إنما بيجاهد لأجل إقامة الحق في حياته وفي حياة الآخرين قال الله سبحانه وتعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه جميع الناس هكذا أهل الإيمان هناك من يسافر سفرا طويلا يبحث عن دينه وهناك من يكتفي بالبيئة القريبة من بيته غير أنه لا بد من بيئة للإيمان يأكل النحل من كل الثمرات ويطوف على الأزهار وينقل الحبوب وكذلك أهل الإيمان يستفيدون من كل من حولهم من العلماء ويذهبون إلى العلماء وإلى الحق يأخذون منهم ويستعينون بخبراتهم ويطلبون الحق عندهم فيطوفوا في همة عالية يبحثون عن مرضات الله ويأخذون من ثمار السابقين فيسهل الله سبحانه وتعالى عليهم الطريق ويهديهم السبيل فإذا ما سعوا في ذلك كما يسعى النحل استعملهم الله عز وجل كما يستعمل النحل في إخراج العسل فيخرج الله سبحانه وتعالى من ألسنة وأعمال الصالحين ما ينير للناس طريقهم ويشفي قلوبهم كما أن العسل يتفاوت في درجته على حسب بيئته ألوانا وأشكالا وأطعمة ولزة فالعسل الجبلي يختلف عن عسل الشجل فكذلك يختلف أهل الإيمان في ألوان خبراتهم وسبل نشرهم للحق وإقامتهم للدين وكلهم على الحق غير أنهم في كلامهم وأفعالهم على تنوعهم في كل معاملتهم تجد شفاء للناس تجد إنسان حياته مختلفة شوفوا يا جماعة الطالب الصغير اللي قرر انه هو يعمل بيته بيئة إيمان صحابي من الصحابة الجميلة يعني أنا بحثت كثيرا في الكتب وعلى الشبكة وفي مواقع أبحث عن سيرة هذا الصحابي الأركم من قبل أركم الأركم من قبل أركم ذلك شاب اللي كان عنده دار عند جبل الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها مع أصحابه خيالوا يا جماعة واحد عنده عشر سنين وعنده بيت وقرر انه بيته ده يكون بيئة الإيمان التي يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في في بلد بتبحث عن كل إنسان مسلم لتعذيبه وهو قرر في مغامرة واضحة وفي بذل لله سبحانه وتعالى واضح ان هو يقيم بيته ليكون بيئة ايمان يجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني من الـ من الاثر ان وجدت وجدت هذا الاثر وجدت هذا الاثر انا ابن سبع الاسلام اسلم ابي سابع سبعه وكانت ابن سبع الاسلام اسلم أبي سابع سبعة وكان داره على الصفة ذا اللي بيحكيه عثمان بن أبن أركم بن أبي الأركم. ابنه بيقول أنا ابن سبع الإسلام أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفة وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها في الإسلام وفيها دع, الناس دع النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام فأسلم فيها خلق كثير منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تخيلوا يا جماعه ان دار الارقم اللي قبل سميت دار الاسلام وتصدق بها الارقم على ولده ابنه لما ابنه بعد كده بيحكي بيقول ان ابي اعطاني هذه الدار ويا لها من من منقبه ان واحد خلى بيته بيئة ايمان يستمع فيها اهل الايمان ليصلي لله ويسبحه الله سبحانه وتعالى ويذكره الله سبحانه وتعالى. الشيء يا جماعة ان موضوع بيت الإيمان من المعاني الالمهمة جدا. إحنا ندن عليها مرات وضات الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين يؤمنون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محتاجين نكون مع الصادقين. محتاجين نصاحب الصادقين. محتاجين عينينا ترى الصادقين. محتاجين اذنه تسمع الصادقين محتاجين نسمع الصدق محتاجين نرى الصدق محتاجين نشاهد الصدق محتاجين نتعامل بالصدق محتاجين يكون عندنا خبرات الصدق لان اسس التعامل مع الناس اللي في المتلونه واللي واللي بتلتوي يمينا وشمالا ده بيخلي الإنسان من اصله قلبه يشرب هذا التواء وهذا التلون بيبقى الحياة مختلفة لذلك إحنا يعني محتاجين محتاجين فعلًا بقوة نبحث عن بيئة الإيمان وننغمس في بيئات الإيمان والله سبحانه وتعالى يقول وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يودون وجه ولا تعد عناك عنهم تبيذ زينة الحياة الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصاحب هؤلاء الذين جاءوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصب نفسه مع هؤلاء ويأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزل عينه عن هؤلاء، لا تعد عيناك عنهم، يعني لا تجعل عينك تتعدى إلى غيرهم يعني اجعل العين اجعله نصف عينيك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمر أنما صلى بيقول له هؤلاء هم من يستحقون أن تمقث معهم، هؤلاء هم أكثر الناس استحقاقا، هؤلاء أكثر الناس استحقاقا لرحمات الله سبحانه وتعالى الذين جاءوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا يبحثون عن الحق. جاءوا يطلبون الحق، جاءوا يريدون أن يسمعوا الحق، جاءوا يريدون أن يكونوا مع أهل الحق. فيعني نقطة محتاجين نركز عليها. مسألة إن إحنا يكون لنا بيئة بيئة صالحة وصحبة صالحة. مسألة معيارية الوحي يا جماعة. يعني أعتقد ده من من من الأهم المعاني وأخطر المعاني التي نحتاج أن أيضا ندند حولها مرات وغاض مغاض. مسألة الوحي اللي هو القرآن والسنة وطبعا جزاهم الله خيرا الأخوة الأخوات يعني إيه إيه إيه يعني سمعت أو ق التفاعلات إيه إيه اللي موجودة على الدروس إيه إيه كانت أخت سألت هو هو المعنى الوحي إيه هل معناه القرآن والسنة ومسألة إن نحن نقيس أفعالنا على على الوحي ونحنا ننطلق من الوحي يعني في فرق إن أنا عندي خط سير عندي خط سير في التعبير، عندي خط سير في الدعوة، عندي خط سير في التعليم، عندي خط سير في الحياة، عندي خط سير في إقامة العلاقات، عندي خط سير في الإصلاح، عندي خط سير في كل حاجة في حياته. أنا منطلق من الوحي. أنا أنا أؤمن أن الوحي فيه كفاية، وفيه غنية، وأنا لا أحتاج إلى أي شيء مع الوحي. إحنا محتاجين يا جماعة نحن نستعلي بالقرآن، نستغني بالقرآن. محتاجين نحن نفهمينه، نحن معنا منهج هذا المنهج هو. هو أفضل الكلام هذا كلام الله سبحانه وتعالى هذا هو الحق المبين يعني محتاجين نبقى فاهمين قيمة اللي معانا ومحتاجين ننطلق من هذا الوحي في فرق ان احنا بننطلق من الواقع وبنشرع عن الواقع وده من التعليقات الجميلة اللي احد الاخوات قالت عليها ان انا اول مرة اخد بالي من الفرق ما بين الانطلاق من الوحي وبين شرعانة منهج الاصلاحي الموجودة ان في فرق ان احنا نقول هو خطة اصلاح الوحي ازاي وهل إللي حاجات اللي الوحي عظمها عشان نعظمها وإللي حاجات اللي الوحي أهملها عشان نهملها إللي حاجات اللي الوحي جعلها أولوية في حياة الناس ويتكلم فيها مرة وثانية وثالثة وإللي حاجات اللي الوحي اعتبرها مسألة عادية من من التفاوت البشري لي إحنا معزمين أشياء لم يعزمه الله سبحانه وتعالى ولي إحنا محقين أشياء عظمها الله سبحانه وتعالى إن إحنا محتاجين إن إحنا نراجع مرة أخرى حياتنا على الوحي ثم مرة اخرى ان احنا محتاجين نقيس يبقى الوحي هو المعيار يعني انا لما لك لما نكون عايزين نقيس اي بضاعة من البضاعة من البضاعات بنقيسها على ميزان الميزان ده بيقيس كل حاجة بيحول البضاعة لكلوات او بيحول الثروات الى جنيهات او الى نقود فلما نحب نقيس البيت نشوف البيت ده يقولك البيت ده يساوي كام مليون هو حول السروة إلى فلوس فإحنا محتاجين لما نيجي بعد كده نتعامل في المعاملات عايزين نرجع إلى يكون المعيار والميزان بتاعنا هو الوحي يعني الوحي سمى ده فسق وسمى ده إفك وسمى ده فجور وسمى ده خير وسمى ده إصلاح سمى شيء معين أمر معروف ونهي عن منكر سمى معاملة معينة وفعل معين الإيمان وسمى قول معين قول النفاق محتاجين إن نحنا معاييرنا أو أقوالنا أو أفعالنا أو معاملتنا أو خبراتنا أو تجربتنا أو علاقاتنا محتاجين تكون مناهجنا وطروقنا وتصوراتنا وأفكارنا وطموحاتنا تكون مقاسة على الوحي تكون موزونة بميزان الوحي يعني نقف مرة أخرى مع منطلقات الوحي نقف مرة أخرى مع موازين الوحي لأن أحيانا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ان في كلمة بسيطة خالص ممكن انسان بيتكلم بها وهو لا يلقي لها بالا وهو مش متخيل ان الكلمة ديه كلمة عادية ويفجأ ان الكلمة ديه ارتجت لها السماوات وعني تحركت لها ملائكة السماء وكادت الارض ان تنشق وحصل ضريج وحصل نوع من انواع الحركة الشديدة ليه؟ بسبب كلمة هو كلمة ممكن يكون مش واخد باله هو بيقول ايه لكنها كلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فاحنا محتاجين يا جماعة نراجع كلماتنا ونراجع الفظنا ونراجع تعبيراتنا ونراجع مشاعرنا ونراجع تصوراتنا حتى نقصها على وحينا احنا يوم الايامة مش هنحسب على رأي فلان ولا رأي علان انما سنحاسب على كلام الله سبحانه وتعالى ويعني رحم الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كان يتكلم على اجتهادات العلماء ومحاولة البعض لإلزام بعض الناس باجتهادات العلماء يعني بعض الناس مثلا هو شافعي إزاي أكون أنا شافعي؟ لما اختار اختيارات الإمام الشافعي فهنا أصبحت أنا كده شافعي المذهب إزاي أكون حنبلي؟ إذا اخترت اختيارات الإمام أحمد بن حنبل في مسائل الفروع واختياراته واختياراتي و فتاوى فكده أنا أصبحت حنبلي فهو بعض الناس كانت بتحاول تلزم الطلبة أو بتلزم أمة النبي صلى الله عليه وسلم باختيارات أو باجتهادات العلماء فهو تكلم هنا وقال أنه اجتهادات العلماء لا شك أنها مقبولة لأن العلماء أخذوا من الوحي وبحثوا عن مغادر الله سبحانه وتعالى في من الحق واجتهدوا في أن يقيموا الحق لكن هذا الشرع الذي هو اجتهادات العلماء اسمه شرع مؤول لأنه دخل فيه اجتهادات العلماء وهذا الشرع المؤول يناسب مجموعة من البشر ويناسب طائفة من من الناس لكنه أبدا لا يعمم على جميع طوائف البشر فيقول الشرع ثلاثة في شرع مؤول وفي شرع مبدل اللي هو المنسوخ اللي هو زي شرائع اليهود والنصارى التي نسخها القرآن وفي شرع منزل وهذا هو الوحي اللي هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعمم على جميع الخلق إلا الشرع المنزل أما الشرع المؤول اللي هو اجتهادات العلماء في بعض المسائل حياتية فهذا لا شك أنه يؤخذ به يؤخذ منه لكنه أيضا يرد عليه على وفق طبعا مش كل واحد هيرد على كل حد إنما لكل شيء معيار ولكل شيء مقدار إنما هنا نقطة إن إيه اللي يعمم إيه اللي ينفع يعمم هل كتاب عقيدة ينفع يعمم على جميع الخلق لا العقيدة نفسها تعمم على جميع الخلق إن هل اختيارات فقية معينة ينفع تعمم على جميع الخلق اختيارات الفقية المعينة ينفع تناسب جميع الخلق إنما ما يعمم هو الوحي هذا هو خطاب العالمين هذا هو الخطاب الذي تضعه الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا نذير للعالمين هذا بشير للعالمين هذا الكرآن العظيم هذا كتاب للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير هذا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو خطاب للعالمين يعني لكل الناس في كل عالم في كل وقت وفي كل حين الناس على اختلاف أجناسهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف أفكارهم، على اختلاف تصوراتهم، على اختلاف طموحاتهم، على اختلاف ميولهم، على اختلاف ثقافتهم وعلمهم، الكل يحتاج إلى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل ما من مرحلة من مراحل الحياة إلا وهو يحتاج فيها إلى آيات الله وإلى الحكمة. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله الحكمة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى كلام الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين بل حاجة الناس إلى الوحي أكثر من حاجة الناس إلى الطعام والشراب وأكثر من حاجة الناس إلى جميع أصناف العلوم Tajibii, Madiyya, yang diikat semuanya orang, hari ini setelah hari ini, dan setelah hari ini, dan setelah hari ini, dan setelah hari ini, dan setelah hari ini, dan setelah hari ini, لإكتشاف معين اكتشفوا مسألة في خلق الله سبحانه وتعالى اكتشفوا مثلا مسألة في الفيزياء مسألة في الكيمياء مسألة في جسم الإنسان تفاعل معين تجاه مادة خلقها الله سبحانه وتعالى تجاه فيروس أو تجاه بكتيريا خلقها الله سبحانه وتعالى فهما هنا اكتشفوا لما اكتشفوا حاجة معينة ه هذا الاكتشاف بعد بدأ يعملوا عليه أبحاث وبدأوا يسجلوا تجارب وبدأوا يستخلصوا استنتاجات معينة وبدأوا يعمموا هذه التجربة على الناس حتى يأتي آخر ليكتشف مسألة معينة من خلق الله سبحانه وتعالى لكن علم الوحي علم مختلف علم مقدس هذا الكتاب العظيم وهذا الوحي العظيم يحتاجه الناس في كل وقت حتى يقيموا أمر الحياة حتى يعرفوا الغاية التي لأجلها خلق الإنسان وحتى يعرفوا ربهم، ويعرفوا مراد ربهم، ولا سبيل إلى معرفة الله، ومعرفة مراد الله، ومعرفة سبيل الله، ومعرفة ثواب الله وعقاب الله إلا بالوحي. فالنقطة الثانية، نقطة معيارية الوحي، هذا من الأشياء المهمة جدا والعظيمة جدا التي ينبغي أن نستغني بها، ونستعلي بها، ونستعلن بها، ونستقل بها، إن إحنا ما نكسفش من كلام الله، ما يبقاش عندنا حرج، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تتكسفي من حجابك والانقابك اوعى تتكسف من لحيتك. اوعى تتكسف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تتكسف من أي أمر من أوامر الشاعر سواء الأمر ده في العلاقات الزوجية في التعدد في الحدود في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع اوعى تتكسف من أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى الله عزيز لا يغلب ولا يغالب كل الناس تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى كل العبيد عبيد عند الله سبحانه وتعالى كل الخلق ضعيف عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو القوي وحده وهو العزيز وحده وهو القهار وحده وهو الملك وحده وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى عبيد فنقطة ان احنا نعظم كلام الله سبحانه وتعالى ونعظم الله سبحانه وتعالى ونعظم شرع الله سبحانه وتعالى ونعظم أوامر الله سبحانه وتعالى ونحن لا يأخذنا في ذلك لو ما تلائم بس عندنا بس الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وهو الذي حكم كل شيء ثم يجي واحد يتكسف من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا يعني طبعا الوقت مر سريعا لو حد عنده سؤال انا موجود لو احنا يعني محتاجين ان احنا ان شاء الله في المرات القادمة يعني يكون لو في اسئلة تفاعلية بحيث ان احنا نقدر نصل الى اعلى درجة من درجات الاستفادة ان شاء الله سبحانه وتعالى من الدروس اقول قولي هذا واستغفر الله دي ولكم. ربنا الله بارك فيك رحمة تزاك الله خيانا ربنا الله بارك فيك رب. هو يعني ان شاء الله بإذن الله احنا كده كده يعني كل الحاجات اللي اكتبت على الجربات التفاعلات سواء بالنسبة للاخوة والاخوات هي كنا كنا انا يعني قالتها لحضرتك تعليقات الاخوة والاخوات وان شاء الله بإذن الله يعني ربما المرات القادمة ان شاء الله ممكن نعمل يكون اللقاء على غرفة زوم او كده عشان لو في تفاعل شات اللي عنده سؤال أو عايز يكتب سؤال كده ممكن لو حد حابب برضه دلوقتي يعني ننتظر يعني خمس دقائق كده لو حد عنده أي سؤال ممكن يكتبه إما على جروب التفاعولي أو على البوت بتاع الاستفسارات إن شاء الله بإذن الله يعني. في بكتور رحمد سؤال من الأسئلة من الأخوات في الأخت اسماء بتسأل بالنسبة لي الإيمان أحياناً بيحدث سقوط ماذا نفعل في هذه المرحلة وكيف يزيد إيماننا؟ حلو سمعت سمعت أبو أحمد؟ عارف شو ممكن تقولي دهني أبو أحمد؟ السلام عليكم. أنت أسئل تسأل. ساعات بيحدث فطور في الإيمان. كيفية إن الإنسان يتعامل مع هذا الفطور؟ و ازاي يزود من ايمان طيب بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم الايمان يعني خلينا نقول الايمان له غوافد وله اساليب غوافد الايمان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى الحاجات اللي بتزود الإيمان إن أنا أبحث في هذه الأبواب الستة اللي هو أسمع عن الله سبحانه وتعالى عن الملائكة عن الكتب عن الرسل عن اليوم الآخر عن القدر خيره وشره. لأن هذه مادة الإيمان دي المادة الإنسان لما بيحس فيها وبيسمع فيها بيبدأ هو إيمانه يزداد لكن هل إيمانه يزداد بمجرد السماع هنا لا هنا الإيمان قول وعمل واعتقاد يبقى أنا عشان أزود الإيمان محتاج إن أنا أعمل محننا محتاج إن أنا أزود اعتقادي في هذه الأشياء الستة محتاج إن أنا أنطلق في العمل الصالح إني في ناس كتير متخيلة أن الإيمان هو إحساس الخشوع متخيلة أن الإيمان هو إحساس ثقة القلب ولا شك إن هذا مظهر من مظاهر لكن مش هو ده الإيمان الإيمان عمل الإيمان أقوال الإيمان بذل الإيمان معاني الإيمان قول وعمل واعتقاد يبقى إحنا محتاجين أننا أقول يعني يحقق الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم يعني قوم يصلي أصلا أنا مش هينفع أصلي إلا لما حس لا لا لا إنت لما تحس أن أنت قلبك ضعيف ومش قادي تعمل حاجة سبح استغفر تصدق ابزل روح بر وصل رحمك تمشي في حاجة اخوك انك انت ما فيش حاجه اسمها ان انا منتظر ان الوحي ينزل لي عشان الايمان يزداد انما انت عليك بالاعمال احيانا, دي أحيانا الاعمال دي اعمال قلوب احيانا الاعمال ديت انك تتفكر في حالك ان ان ان عباده التفكر تفكر ساعة خير من عباده سنة كما قيل لان ده من الاعمال الايمانيه المهمه ان ان ان احنا نتفكر ف أحياناً بيزود الإيمان الصلاة القراءة القرآن سماع القرآن تدبر القرآن يبقى إزاي يزود إيماني أقوال أعمال اعتقادات مادة زيادة الإيمان بأن الإيمان بالله تسمع عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر إنك تسمع عن الدار الأخيرة أو تسمع عن الدار الأخيرة القدر ان احنا نقرأ في القدر ونسمع القدر ونبحث في ايات القدر ايه طيب ازاي اجيب ده؟ بيئة الايمان وده اللي احنا بنتكلم فيه ان انا عشان اجيب ده انا محتاج صحبة صالحة محتاج اشوف ده ممكن يكون ده مش عندي ممكن يكون ده مش مشاهد في المجتمع اللي حوليه ابحث عن مظنة ان الانسان لما يكون عايز يشتري ايه حاجة بيبحث في المظنة لو واحد رايح يشتري اخضار مش هيروح السيرلالية ولو واحد رايح يشتري دواء مش هيروح السوبر ماركت هو اللي عايز يشتري دواء بيبحث في السيدالية واللي عايز يشتري ادوات الفطار او العاشر عايز يشتري جبنة او عيش بيروح البقالة مش بيروح السيدالية ولا بيروح محل السيارات فهنا الإيمان مظنة ديئات الإيمان مظنة صحبة الإيمان هل انتظر أن أنا أقول أن لما يجي للإيمان أبعمل عمل صالح لا أعمل القلوب تتبع أعمال الجوارح، أعمال القلوب، تتبع أعمال الجوارح. يعني يصلي كتير وبعد كده أنت هتلاقي نفسك عند الخشوع في الصلاة. أذكر كائن كتير وبعد كده أنت هتلاقي نفسك عندك تلازز بكرة الكائن. أذكر ربنا كتير وبعد كده أنت تلاقي لزة في الزك. لكن أنت منتظر عشان تذكر ربنا إن أنت يجيك لك لزة في الزك مش هتيجي من غير إنك أنت إنك أنت عملت. قال أنت منتظر إن أنت يجيك لك وحي السماء عشان توم تصلي لا لا أم صلي. وضحي بمجهودك. بموجودك ضحي بوقتك ضحي بنومك ضحي أشياء بتحبها لاجل أن تصلي لله سبحانه وتعالى وانت ستجد يقين الإيمان ولزت الإيمان وبرد الإيمان وقوة الإيمان في قلبك ستجد قلب قلب قوي قوي في المواجهات قوي على الطاعات قوي في البعد عن المعاصي سؤال واضح يذكر <تصفيق> الخيرات كرام وبلع شيك في سؤال بان اخد سؤال من الاخوة اخونا محمد نبي السلام عليكم سؤالي هو ازاي ما بين السعي في الدنيا والاخرة انه ما يكونش الدنيا اكبر همي. واوقات تانية عم سؤال بانده تانية اوقات بيجي في بالي احاديث للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن تذكر لا يتذكر يعني المصدر او الراوي البخاري او غيره خصوصاً إنه مش بيسمع مشان كثير، هم بيعرفش يتكلم يعني من غير المصدر، بيخاف من ربنا يسأل سؤالين. السؤال الاول سؤال خاص بال بال بمسألة الموازنة بين السعي في الدنيا والآخر. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسألة السعي في الدنيا والآخرة، احنا كمسلمين عندنا تصور. في الوحي مختلف عن تصور العلماني. تصور العلماني بيرى ان الدنيا مختلفة عن الاخيرة. احنا كمسلمين بنرى ان الدنيا هي دار امتحان والاخيرة دار جزاء. فهم بالنسبان لنا مرحلتين مكملين موصلين لبعض. وان احنا عايشين في الدنيا عشان نصل الى الاخيرة. فاللي عنده انفصال ان الدنيا تمتنع عن الاخيرة حاجة من اتنين. يأما هو عنده مشكلة في تصوره أصلاً يأما هو انخرط في المعاصي فمن نسبة أصبحت الدنيا بعيداً عن الآخرة لكن الأصل إن الإنسان الطبيعي إنه هو أعماله في الدنيا هي مزرعة للآخرة فهو مش هيبقى عنده كثير تعارض إمتى بيبقى عنده تعارض؟ لذا تعارضت الإرادة تصور الإسلام رماعة للدنيا والآخرة إن, إن الآخرة هي المرادة دائماً والدنيا غير مرادة على الإطلاق يعني ربنا سبحانه وتعالى زم إرادة الدنيا في كل وقت وحيم قال فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يوصلها مزمومة مجهورة ومن أراد الأخيرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولاك كان سعيهم مشكورة كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة فهنا نقطة إن في اراده في واحد اراد الدنيا وفي واحد اراد الاخره منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه الاخره اراده الدنيا مذمومه على الاطلاق يبقى اراده الاخره هي محموده على الاطلاق يبقى المسلم عايش مرحلتين مرحله بيعيشها في الدنيا هي دار امتحان وابتلاء ومساله الاخره واراده الاخره هو اراد ايه اراده الاخره الدنيا بالنسبه له ضره امتحان وابتلاء هيتعرضه فين امتى هيتعرضه احيانا بتعرضه تصور والتصور ده لابد من اصلاحه واحيانا بتعرضه في العمل يعني ايه بتعرضه في العمل يعني واحد انشغل بالدنيا التي هي ابعادته عن الاخره يعني الدنيا بالنسبه مش مزرعه الاخره يعني انشغل بسفاسف الدنيا وانشغل بهموم الدنيا وانشغل بالتحصيل في الدنيا حتى شغله ذلك عن اهدافه اهدافه اللي هي ايه اللي هي إرادته الأصلية إرادته التي خلق لأجليها الهدف الذي أجله خلق اللي هي إيه؟ الأخيرة يبقى مين بيحصل عنده تعرض؟ إما واحد عنده خلل في التصور وإما واحد عنده انشغال بالمعاصي والفسق والفجور فبالتالي أصبحت الدنيا بالنسبة له بتبعده عن الأخيرة هل أهل الإيمان الدنيا لهم بتبعدهم عن الأخيرة؟ مطلقا ليه؟ لان هو عايش لاجل الاخيرة فبيبحث في الدنيا في الاشياء اللي بتقربه من الاخيرة وبيمارس في الدنيا الممارسات اللي بتقربه من الاخيرة وبيشتغل في الدنيا الشغل اللي يقربه من الاخيرة وعدوا استعداد هو يفقد الدنيا في اي لحظة لانه اصلا عايش على الاخيرة فهو حقيقة تعاملوا مع الدنيا تعامل مختلف مبني على فهمه وتصوره لليه للعلاقة بين الدنيا والآخرة وأن الدنيا مزرعة الآخرة ربنا لو أرد أنه يخلك الناس ملائكة لا يعيشون في الدنيا لخلقهم ملائكة لكن الله خلقنا في الدنيا وابتلانا بزينة الدنيا زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام الحرث ذلك ما تعوي الدنيا فهلا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل ابتلانا الله سبحانه وتعالى بزينة زينة الدنيا حتى يرى الله سبحانه وتعالى من سيغفل عن الهدف الذي لأجله يخلق ومن س يعني سيستمر ومن سيعرف هدفه ازاي بقى لما أنا أفهم ده ازاي أنا أكمل في ده رقم واحد ابحث في سير الصالحين يعني ابحث في سير الأنبياء ابحث في سير العلماء ابحث في سير الصحابة واجعل لك انيس يعني خلي ده حاجة بتفرحك انك انت ابحث اكرا كده في سيرة الصديق اكرا في سيرة عمر بن الخطاب اكرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اكرا في سيرة سيدنا يعقوب اكرا في سيرة سيدنا سليمان اكرا في سيرة سيدنا داود وانت بتشوف اختلاف تعامل هؤلاء مع الدنيا وكيف ان هؤلاء جميعا وصلوا الى اعلى المراتب الايمانية واعلى الدرجات الايمانية وكانوا يتعاملون مع الدنيا وكيف تتعاملوا معها رقم اثنين في بيئة الإيمان وصحبة الإيمان أنك أنت حاول تبحث عن ناس عيش فيها توازن يعني هو بياكل من حلال وعنده بيت وعنده زوجة وعنده أسرة وفي نفس الوقت هو بيشتغل في الآخرة ابحث عن عن أهل الزهد في الدنيا ابحث عن الناس اللي الدنيا بالنسبة لها مش مسألة كبيرة قوي أنه عنده استعداد يفقد أي حاجة في الدنيا في أي وقت لأنه يبحث عن الآخرة ابحث عن من يعني قلبك يحيا بالجنوسي معه فالنقطة الأولينية انك تطالع سير الصالحين في التعامل مع الدنيا رقم اثنين انك انت بعد اصلاح التصور طبعا رقم اثنين انك انت تجالس الناس وتشوف تفاوتهم لان في بعض الناس وانا اسف ان انا هطول في السؤال ده شوية في بعض الناس تصوروا عن المسألة هو مثلا انه هو عايز يعيش زي ابي هريرة واحد عايز يعيش مثلا زي عمر بخطاب واحد عايز يعيش زي ابو بكر الصديق واحد زي عايز يعيش زي علي بن ابي طالب انا عايز اقول لكم يا جماعه ان تفاوت الأنبياء نفسهم وتفاوت الصالحين في التعاطي أسباب الدنيا كان مختلف تماما كلهم اتفقوا على الغايه الأخيرة وكلهم كل واحد ده اختار لنفسه ما يناسبه يعني ابو بكر الصديق كان بيشتغل الأول قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم تاجيغا وكان من من من التجار المشهورين وبعد كذا لما بوية نبوة صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بازل ماله ومالات وراء مالات وسبت جادته شغالة وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحمد عوف كان بيشتغل في التجارة وكان يعني كما قال أبو يعقوب شغلاهم بالصفق بالأسواق وهو الصفق بالأسواق وكان عبد الحمد عوف دا من عشر المشهورين بالجنة يعني هو حد يتخيل إن هو لما كان منشغل بتجاته كان بيبعد عن الدين ده كان بيشتغل في تجارته وكان بينفق من المال اللي كان بيكتسبه لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في حياته كذلك عثالي بن عفان إي إي علي بن ابي طالب كان بيشتغل لما لما يحتاج إي إي إي ابو هرية ما كانش بيشتغل اصلا وتفرغ خالد بن وليد كان تعاطي الدنيا مختلف نظر اعتده في سبيل الله كان تعاطي الدنيا عن طريق الجهاد في سبيل الله فكل واحد من الصحابة اختار طريقة معينة في طاعات الدنيا كلهم اتفقوا على ارادة الاخيرة كلهم اتفقوا على انهم يكلوا من حلال ايا كان بقى يشتغل حتى الأنبياء يعني كان في نبي كان زكريا نجار وكان داود حدادا في نبي وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا وكان موسى راعيا للغنم وما من نبي إلا راعى الغنم كل نبي من الأنبياء كان عنده تصور في يتكسب ازاي لو احنا بنتكلم على تعاطي ازاب الدنيا ده يبقى دكتور ده يبقى مهندس وده يبقى مزارع وده هيبقى بواب وده هيبقى صاحب مكتبه وده مدرس كل واحد بيتعاطى الأسباب إن هم إحنا كلنا اتفقنا إن إحنا ده يشتغل كل يوم وده يشتغل أربع ساعات في اليوم وده يشتغل ست ساعات في اليوم المهم إن الكل يبحث عن الآخرة والكل لا يضيع الهدف الأصلي ولا يضيع بيئة الإيمان ولا أعمال الإيمان من حياتي يعني أبو دжаذاب بيقول كنت تجاهن قبل الإسلام فلما أسلمت حاولت أن أجمع بين الدين وبين التجارة فلما أستطع فتركت التجارة لله طبعاً أبو الدرداء هنا ده صحابي من الصحابة ده حكيم الصحابة لكن أبو الدرداء مش النموذج الأعلى في الصحابة هو يقالي الكلام ده لأنه ده اللي يناسبه اللي ناسبه هو ان هو ما عرفش قلبه يجمع بين الدنيا بين تعافي أسباب الدنيا وبين الايه وبين ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وان هو يجد قلبه في ذلك هناك من هو أعلى من ابي الدرداء ده الامام الذهبي بقى وهو في سير علامه ابن بلا بيعلق على هذا الأثر ويقول وهناك رحم الله ابي الدرداء انه لم يستطع أن يشبع بين الدين وبين التجارة لكن هناك من هو أعظم مكانه من ابي الدرداء عند الله سبحانه وتعالى زي الصديق وزي عمر وزي عثمان بن عفان وزي عبد عبد بن عوف وكانوا يعني كانوا استطاعوا أن يجمعوا بين الدين وبين التجارة أعلى من هؤلاء الأنبياء أن سيدنا داود كان ملك وكان يحكم من عمل يده يعني سيدنا دخل مع يعني ملك ملك ملك ملك ذا يعني واحد عنده خدم وحشم وعنده خع عنده ناس بتسمع له وعنده لما يقول كلمة الناس كلها تنفس كلامه ومع ذلك كان داود يأكل من عمل يدي لأن هذا عمل من أعمال الإيمان يحبه الله سبحانه وتعالى الله يحب أن يأكل رجل من عمل يدي، يحب أن يتكسب رجل من مكسب الحلال، يحب أن يتكسب رجل ثم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى يحب أنك تروح وتتعب وتجيب فلوس وفي الأخي تدي الفلوس دي طيبة بها نفسك لأحد من يستحق هذا المال سواء إنك انت تنفقه صبر لأخيك، سواء إنك تنفقه في صلة رحمك، سواء إنك تنفقه في بيت لها جبلادية، سواء إنك تنفقه على فقير أو مسكين، سواء إنك تنفقه في حل مشكلة بين المسلمين، ومسن واحد هيتطلع واحدة وافين على على فلوس فأنت تروح تشتغل وتتعب وتتعب عشان تجيب فلوس وفي الأخير تحل المشكلة اللي بينك وبينهم بإيه بينهم وبين بعض بإيه؟ تلاقي مثلاً المشكلة كلها على على مثلاً وقف على على خمسين على مائة تقول له والله جماعة يعني يعني البيت ده هيتهدم بده اه هيتهدم بالفلوس ديت خلاص انا هحط الفلوس ديت ومن عندي حتى يقام هذا البيت وحتى تستمر او ينتهي هذا النزاع انك تصلح بين رجل وامرأته او بين مجموعة من المسلمين بعضهم البعض ربنا بيحب ده ربنا يحب هذا العمل فنقطه هل الدنيا عائق من عوائق الاخره لا الدنيا مش عائق من عوائق الاخره الا عند واحد تصوره إن الدنيا تتعارض مع الأخيرة أو إن واحد اختياراته في الدنيا اختيارات كلها فسق وفجور فبالتالي الدنيا لم تعد عنده مصلحة الأخيرة أو واحد أسرف على نفسه في مواحات الدنيا حتى ناسي أمر الأخيرة أو واحد وضع نموذج معين من نماذج الدنيا وضع نموذج معين من نماذج الدنيا هو يعتقد أن هذا هو النموذج الحق وحده وأي نموذج آخر مختلف زي مثلا اعتبر أن شيخ معين أو طريقة معينة في الحياة هي دي الطريقة الحياتية الصحيحة وما سوى ذلك طريقة مختلفة وهذا طبعا مختلف تماما يعني واحد يعني يعني كنا إن شاء الله لعل قريبا يعني نطرح هذا في درس مستقل عن مسألة التصورات المختلفة في تعاطي أسباب الدنيا وكيف تعامل الصالحون عبر العصور من الأنبياء والمرسلين والأطقياء والصالحين مع الدنيا والعلماء في واحد تفرغ وفي واحد جمع وفي يعني واحد تفرغ مطلقا للعلم مثلا وما اشتغلش في الدين خالص وفي واحد بس ده كان كان أيضا يأكل من حلال كان مثلا واحد غني أو واحد أخو كفلو زي رسل شيخ الإسلام أو واحد أبو كفلو زي البخاري أو, أو واحد هو صبر على الجوع زي المام أحمد كان يأكل من المسبلة هو صبر على الجوع ودفع ثمن ذلك وفي واحد ما قد يتفرغ لكنه حاول يجمع زي مثلا عبد الله بن مبارك كان بيشتغل وكان بينفق على السوفيين وكان يعني بيغضق على العلماء وهو رجل ومن هو في علمه ومن هو في ورعه ومن هو في حفظه فهنا التصورات مختلفة كل واحد يختار هنا ما يناسبه لكن هناك ثوابت ايه الثوابت؟ الثوابت الأول إرادة الآخرة هناك فرق بين الإرادة والعمل كلنا بيعمل في الدنيا لكن إرادة الآخرة هي رقم واحد أنك عندك سعداد أي في أي لحظة من اللحظات أنك تتخلى عن أي عمل لأن إرادة الآخرة هي الأصل رقم اثنين أنك أنت تأكل من حلال جزاكم الله خير. جزاك الله خير. اه سريعا بقى عشان عندنا لسه خمس ستة اسئلة. ناخد بقى سؤال من الاخوات. اه الاخت اه بتقول البنات ازاي تلاقي بيت ايمان والصحبه صارح. سؤال بواصل لشيخ أحمد اوه هود حالا نهود اوه هود حالا نهود تنو أحمد نه. وما فيش صوت علىك بتكلم؟ السلام عليكم يا ربكاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوة كده ثمان في صوت. معلش انا اسف. اه اخت كان بتسأل على بيئة الايمان وكيف تجد بيئة الايمان. ديت اللقاء لهم مسجل اه مسجل ان شاء الله. سجل إن, ان شاء الله. اخت بتسأل عن بيئة الإيمان. معلش انا اسف هو بس كان في حاجة انا اسف انها تأخرت يعني. أخت بتسأل عن بيئة الإيمان وكيف تجد بيئة الإيمان في وسط الصحبة أو وسط المجتمع طبعاً يعني مش عارف الأخت منين أو, أو بيئتها ايه أو سنها ايه لكن لابد ان احنا نبحث يعني ان اللي أجده ما تجدي يعني لابد ان احنا جماعة كل واحد فينا يتحمل مسؤولية نفسه مش هتلاقي يعني هنبحث عن بيت الإيمان فين؟ هنبحث عن بيت الإيمان في المساجد في الأماكن اللي المعاهد العلمية في الناس الطيبين اللي احنا منصل... بنصلي بنصلي أماكن تحفظ القرآن يعني هنبحث في المضام هنبحث على على على نت لو في أماكن معينة يعني ب... بصحبة معينة بنات الجامعة هما ب... ب... هتجد هتجدي بنت بتصلي بنت تلبس الحجاب محافظة على على حشمتها وحيائها لو الناس في الشغلة يعني في بفضل الله في كل الأماكن في, في وسط الدول العربية وفي وسط الدول الأجنبية من من أراد الخير وجد الخير قال تعالى والذين جاهدوا فينا نهديهم سبلنا وإنه الله لا مع المحسنين كل ما احنا هنبحث إن شاء الله هنلاقي ونبحث في رمضان و... وبداش نرسل بصورة متالية أنا هروح في وسط الصحبة الصالحة فلاقيهم الناس بقى يعني زهاد وعباد و... وما مش مشاكل لا, لا لا خالص عادي ممكن تلاقي تروح في وسط الصحبة صالحة وتلاقيهم بيحسدوا وتلاقيهم بيجذبوا وتلاقيهم بيغتابوا وتلاقيهم عندهم مشاكل لكن لا شك إن الناس اللي اللي بتصلي وبتعظم كتاب ربنا وبتعظم سنة نبع السلام وإن كان عندها مشاكل لإن كل اللي بيضا خطاء أكيد أحسن من غيرهم اللي عنده برضو أيضا مشاكل لكن هو بيبان على ربنا وما بيصليش وما بيعظمش الوحي فبلاش نحط لنفسنا صورة مثالية. بلاش نحط لنفسنا صورة مثالية. نمشي عليها فتعقدنا في حياتنا لأن احنا مش هنلاقي المثالية دي اصلا في اي حتة في العالم ولا في نفس الوقت نقول ما ما فيش مثالية خلاص بقى يا احنا ايه كل واحد يقعد لوحده لا خلينا نصبر على اهل الناس ونصبر على الصحبه الصالحه وخدوا بالكم ان الصحبه الصالحه كما ان الصحبه الفاسده هناك من يصبر عليها كذلك الصحبه الصالحه تحتاج الى من يصبر عليها ويعني و... و... من شاهد أقوال العلماء وأفعال العلماء وأقوال الصحابة والفتن التي مر بها أهل الصلاح يفهم تماماً قد إيه هذا الإسلام دين واقعي دين عملي مش دين يعني مثالي ولا وهمي ولا ولا ولا ولا دين اختراع ولا صور ذهنية وكلام في الفاضي إنما كلام عملي فهنبحث في العمل إزاي؟ ابحث في بيئتك ابحث في مظنك أنا مش عارف سن السائلة قد إيه ولا هي في إعدادي ولا في سنة ولا في جمعة ولا أم ولا جدة ولكن في كل المستويات وفي كل المراحل يقينا هنجد في من حولنا سنجد في المضام من نستطيع أن نصاحبه وأن نحبه في الله وأن تكون بيننا وبينه علاقة مبنية فقط على الحب في الله والبغض في الله جزاكم الله وخيره <تصفيق> ربنا بك يا شيخ. آآ سؤال اللي وراه من اخت بسمة. آآ آآ شيخ قال عندي صحبة الصالحة بفضل للكمبيئة الايمان كيف احصل عليها? خلي صحبتك الصالحة اجتمعوا بعد كده على طوعات. اجتمعوا بعد كده على طوعات. يعني يبقى فيه اعمال صالحة في حياتك. يبقى احنا عندنا يعني آآ آآ موعيد سابتة اللي هي يعبدون الله فعبد الله يعني يعني مش كفاية ان انا صاحبة واحدة طيبة وبتصلي ويعني يعني, يعني ظاهرة صلاح. انما خلينا لما نقعد مرة نقرأ حديث عليه وسلم خلينا نقعد نحن لدجسة سواء مع بعض. خلينا نروح مع بعض نطلب علم عند حد. خلينا نقعد نروح لفقير مع بعض أو, أو, او يتيم. خلينا نقضي حوائج مع بعض. خلينا نتحول من مرحلة ان احنا بنقعد نتناقش في اي حاجة او نقعد لمجرد الجلوس. الى ان احنا نكون بنعمل اعمال الايمان ايا كان بقى اعمال الايمان ديت اعمال بنائية او اعمال عطائية. وطبعا يعني البناء اولى من العطاء واذا تعارض البناء مع العطاء يقدم البناء على العطاء. جزء اخر هشخفب بقى في سؤال وراه من الاخت زينب بتقول انه ايه يعني ده عندما يكون يعني موجودة الصحبة الصالحة مهمة ولله الحمد منا ولكن عندما يكون من بجوارك يحدث لك فتن وعواصف ماذا يفعل وهل واجب على النصيحة? رغم انهم مش بقدر واخاف من رد فعلهم وهل اكون قاسمه على عدم النصيحه اللي حواليكي بيضايقوكي عادي من كل الناس كده يعني مين مين مين مين في لحظة من لحظات لا قديم جاي له على طبق من فضه وكل حواليه بيصفقوا له وبيقولوا انت كويس عشان الدين ده مش موجود في فايّة خطة أصلاً يعني ده مش موجود من من أيام سيدنا إبراهيم من يعني من يعني بعد سيدنا آدم، اللي هو كان نبي كل أي اختلاف بالبشر يبقى فيه كده يعني كل الأنبياء عاشوا ده وكل الصالحين عاشوا ده وكل إنسان عنده قضيّة في حياته عايش ده فده طبيعي أصلاً يعني ده مش دا مش مشكلة، ده طبيعي أن أه.. باجي أعمل دين بلاء اللي حالية مش بيشجعوني على الدين باجي أعمل دين بلاء اللي حالية بيصبّطوني في الدين باجي اللي ح ده منصوص عليه في القرآن إن الذين أرجموا كلهم الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمدون وإذا انقلبوا يليم ينقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إنه يضلون يعني ده واحد يعني بيسخر وبيستهزئوا عارفين يعني يتفكهون يعني واحد عملوا إيه تعالى بقى ده انتال إيه ده الفوقاه النهاردة على فلان يعني مطلع على المسرح وهو بدأ إيه وبدأ يسخر منه ويلمزه يعني يلمزون ومتوعين أموين في الصدقات يعني يعني واحد تصدق ويكلم عليه ما تصدقش ما بيتكلمش عليه واحنا كان كان لها درس اسمه هوما ذا لو ماذا اعتقد انه نازل كلاود يعني انصح الاخوه تسمعه مسألة الضغط المجتمعي انه يهمزك ويلمزك الهمز واللمز ده يعني واحد بيضغط عليك ضغط معين بيضغط عليك ان يوجهك في اتجاه معين حتى تترك جزء من هذا الدين او تترك ام من اوامر الله سبحانه وتعالى فنقطه ان انا اللي حواليا بيضغطوا عليا او اللي بيحاولوا ما بيشجعونيش هل انا مطالب ان انا استسلم في ده لا بدايه لازم تفهم ده طبيعي طيب هل انا انصحهم انا انصحيهم قد يستطاعاتك لان انت احنا ممكن النصيحة تؤدي الى نوع من انواع ان انت نفسك تتعرضي لما لا تطيقين لكن انا انصح انك دايما تنصح. انصح اني دايما تتكلم. انصح انك انت حتى لو ما عرفش تنصح باللسان انك انت انصح بالعمل. يعني انصح بالعمل دعوة الحال قبلها من دعوة المقالة. يعني امشي. امشي. في الوقت اللي انت مش قادر تواجه فيه. امشي في الوقت الليك انت مش حاب انك تقعد في مكان في معصية. ولما تتساءل انت ليه مشيت? تقول له انا مشيت عشان انا مش هينفعق على في مكان في كذا وكذا. مش هينفعق على في مكان في الشتيمة ديت ولا الفيلم دوت ولا الالفاظ ديت ولا الغيبة ديت انا مش هينفعق مده. فالناس منهم من يقبل ومنهم من يرفض وهكذا طبيعة الحياة. مزاكم الله خير. جزاكم الله خانت طيب معنا كتير إن شاء الله عشر دقايق نحاول كده ن نخلص أكتر قدر من الأسئلة ااا في نخبرهم من الإخوة أخنا عبد المنعم كان بيقول هل الأعمال الخيرية هي من أسباب بناء الأمة من جديد مطلقا ولا ممكن يكون في طريقة للقيام بأعمال تساهم في بناء الأمة يعني كل عمل خيري مطلقا هو سبب في بناء الأمة أم أن أنه لكل عمل طريقة حتى يكون سهم في بناء الأمة وهل هناك أعمال الآن هي أقوى أكتر في بناء الأمة وأخيرا هل المال حاليا هام جدا المساعدة في بناء الأمة يعني مقصده يعني هل العمل الخيري مهم في بناء الأمة وزي يكون قوي في وأو يساهم في بناء الأمة وهل هو ده العمل الأهم الآن في بناء الأمة وفي النهاية أسأل على المال وووأهميةه في المساعدة في بناء الأمة طيب بسم الله الحمد لله وصلى والسلام وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية يعني بداية يعني بناء الأمة يعني أنا مش فاهم السؤال يعني إبنه لو متقص بناء دولة ولا بناء أم يعني إبن أمة والأمة موجودة أصلاً يعني يعني إبن أمة يعني بناء الدين هو بناء مفردات الدين ومفردات الدين ما بتقومش الفقد من مناية دين اللي بيكون بمجتمع المسلمين بكل واحد على قدره فكل إنسان بيقدر يعمل العمل اللي هو بيقدر يعمله لو أنت بتقصد بناء الأمة يعني بناء الدولة أو حكم معين أو طريقة معينة في التعامل يعني الحكم مثلا أو الاقتصاد أو الاجتماع بالسلطة يعني سلطة بتحكم المسلمين بالشرع لو أنت تقصد ده هو ده الأمة ده مش بناء أمة ده اسمه بناء سلطة بتحكم الأمة مفهوم أعلى من مفهوم السلطة أو مفهوم الدولة ف هل الأمة أو عموما للإسلام لحتى لو احنا بنتكلم في بناء سلطة الإسلام الإسلام يا جماعة عبارة عن أوامر شرعية بجانب بعضها البعض هناك أشياء أكبر من الأشياء وهناك أشياء أعظم من الأشياء عارف أن الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون صادم لكتير من الناس لكن خلينا ن... يعني بما إن احنا بنتناول الوحي وبنقول معيارية الوحي خلينا نشوف الوحي الـ الـ جماعة بناء الدين هو بناء مفردات الدين إقامة الدين يعني شارع عليكم من الدين ما وصى به نوحا ولادي أرحينا إليكم وصى به إبراهيم وموسى وإيسان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إقامة الدين هي إقامة مفردات الدين يعني كل واحد يستطيع أنه يقدم حاجة في الدين يقدر يعملها يعملها مش لازم تكون أنت المركز ولا لازم أن يكون في حد هو المركز خلي المركز هو الوحي الآن إذا, إذا وجدت إذا بدأت تعمل أنت حاجة معاناة في الدين وفي الثاني عمل حاجة معاناة في الدين وكل واحد قدر يستطيع إن هو يعمل أو استطاع أنه يعمل أكتر حاجة ويقدر يعملها ربنا شرح له فيها أو فتح له فيها أو ده بابه بهذا المقتضى هتجد أن النصاب بتاع الخير بيزداد عند الناس لما النصاب الخير بيزداد عند الناس هتجد أن في أبواب أخرى كانت مغلقة بدأت تفتح للناس وكلما النصاب يزداد كلما الأبواب تفتح أكثر وكلما إقامة الدين بتسهل إقامة الدين يعني إقامة كامل الدين يعني الدين الكامل وهذا أيضا من السنن التي ينبغي أن تضاعع إن يا جماعة أنت مطالب أن تفعل ما تستطيع يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى عبودية لله سبحانه وتعالى في مكة أول حد يتخيل إن إن نبي صلى الله ما كان هو أعلى عبودية في مكة نبي صلّى الله عليه وسلم حقق أعلى عبودية لله سبحانه وتعالى في مكة هو في مكة ما كانش قادر لا يقيم شرع ولا يقيم دين ولا ولا يحكم على فلان ولا علان حتى من أصحابه ولا حتى كان نزل تشريع أصلا لهذا لأنه هو ده المتاح الآن فأنت النقدة بتفعل المتاح الذي تستطيعه أنت ومن حولك ثم بعد ذلك تنتقل كل واحد باب يتفتح له باب أكتر كل واحد واحد مثلا رئيس قرر أنه هو يقيم دين في بابه هو هنا هقدر إنه يغير كثير من الناس وفئات من الناس كثيرة جدا أكتر من إنه واحد مثلا لا يملك هذه السلطة في في في إذا قرر إنه يغير في بابه واحد مثلا غني من الأغنياء قرر إنه هو يستعمل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى هو بابه هنا يكون باب الإنفاق واحد تاني بابه باب العلم واحد ثالث بابه باب السياسة واحد رابع بابه باب الجهاد واحد خامس بابه باب التربية، واحد سادس بابه باب تعليم الأطفال واحد سابع بابه باب الأزان كل إنسان على قدره كل إنسان مكلف بما يستطيع الناس تتفاوت في التكليف تكلمنا في الكلام ده يعني منصوص عليه في كتب الأصول وكلمنا في يعني في شرح الأربعين كثيرا في مسألة أن الناس بتتفاوت في التكليف مش كل الناس مطالبة أنها تعمل كل حاجة الإشكال بيحصل فيه إن؟ أنك عايز تحول مركزية الشرع للمركزيتك أنت يعني واحد متخيل ان هو هيكون هو المركز اللي كل حاجة بتصب عنده وده اللي عملته للأسف الجماعات الموجودة وكثير من الافكار الموجودة الآن ان هو مقرر ان هو هو المركز يعني هو المركز يعني هو اللي هيقيم الدين فبالتالي اي نموذج اخر أو اي عمل من اعمال الدين الاخر أو اي حد بيطبق الدين اخر هو بيقول لك ده عمل فردي ده عمل مالوش لازمة ده عمل مالوش قيمة ده عمل مش هيعمل حاجة للناس ليه؟ لأنه هو تخيل نفسه هو المركز يعني هو شهال إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعز ويزل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع وإن ربنا أمرنا بالأسباب وكل واحد يأخذ بالأسباب على قدره وحط نفسه مكان هو المركز بقى هو هو, بقى هو الوحي بقى هو اللي هيحكم بقى هو السلطة التي ينبغي أن يستأذن الجميع في إن هو يعمله ب بإذنه ويعني شال, شال النبي على السلام وحاط نفسه مكانه، أو شال الكرآن وحاط نفسه مكانه، فطبعاً دي مصيبة مصيبة ليه؟ لأن الحقيقة إن مفيش حد هيستطيع إنه يجمع الناس جميع الناس عليه ومفيش حد حتى من يعني عايز أقولك إن, إن ده ممكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي على كان مصدر الدين الوحيد، النهاردة أنت مش مصدر الدين الوحيد ولا،, ولا أنت ولا جماعتك ولا شيخك ولا مدرستك ولا مذهبك ولا طريقتك ولا اختياراتك الفقرية ولا اختيارتك العقدية فلابد نحن نراعي ذلك ونفهم ذلك جيدا الناس لفاوث التكليف من ناحية الشرع أن ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف الرجل كالمرأة ولم يكلف الكبير كالصغير ولم يكلف الغني كالفقير ولم يغلف العاجز كالقدير كل إنسان له تكليف المختص به ولا من ناحية العبد نفسه إن العبد نفسه أحياناً بتتفاوت التكاليف عليه هو شخصياً لأن أحياناً عبد ينفعه حاجة لا تنفع واحد تالي وعبد يختار اختيار لا ينفع اختيار الآخر فمسألة فيها تفاوت كبير جداً مسألة يعني إقامة أمة يعني إقامة مفردات الأمة ده هيكون بها مين؟ يعني مجتمع المسلمين مجتمعات متفاوتة متفاوتة متفاوتة في الصلاح والفساد متفاوتة في الخير والشر كل من يقادم خطاء إحنا مش بنت بت... مش بتدور على نموذج مثالي ولا مساحة مثالية ولا أفكار مثالية ولا ناس عايشة في المثالي فل في الوهم إنما أنت عارف إنك تتعامل مع بشر وطبيعة البشر إنه هو بيتغلطوا وطبيعة البشر إنه عندهم مشاكل فإحنا مش علمانيين هنقول والله إما إن إحنا نقيم الدين المثالي وإما بلاش دين خالص تلا الطبيعة الإسلام إنه هو بيتعامل مع البشر اللي بيخطئوا وعندهم مشاكل وعندهم كبائ وعندهم صغير وعندهم طمط ومع ذلك يقيم أمر الله سبحانه وتعالى مسألة هل العمل الخير مهم؟ العمل خير عمل من أعمال الدين زيه زي العمل السياسي زي العمل الاقتصادي زي العمل الاجتماعي يناسب البعض ولا يناسب البعض بعض الناس ده مبهى من أبواب الخير في وصول الله سبحانه وتعالى وبعض الناس هذا يكون فتنة لهم فلا ينبغي أن يعمم عمل جامد يعني عام على جميع الناس إنما كل واحد في واحدة يتخصص له وفي واحدة يعمل يكون مثلا مرة كل سنة هيروح يعمل هذا العمل هل المال مهم في قامة الدين يقيناً يقيناً المال عصب الحياة المال قوام من القيام كما قال صلى الله عليه وعلى قياماً للدين المال قياماً للناس المال من من الأشياء المهمة جداً في قامة الحياة عموماً سواء بقى الحياة دي هي الحياة في المعصية أو حياة في الطاعة المال من الأشياء المهمة جداً هل إحنا نضيع عمرنا عشان نبحث عن المال وبعد ما نجيب المال نضور وبعدين نقول هو الدين رافين لا لأن الله سبحانه وتعالى قسم الأجزاق هناك من يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح له في أبواب الرزق من العطاء الدنيوي المادي المال وهناك من ضيق الله سبحانه وتعالى عليه في هذا ولا ينبغي أن يتطلع الفقير إلى ما لم يعطيه الله سبحانه وتعالى إنما كل إنسان يشوف بابه في الوصول الله سبحانه وتعالى ويعملوا كما قال سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين يفضلوا براضي رزقهم ان ربنا سبحانه وتعالى فضل الناس ربنا سبحانه وتعالى ما فضل الله فيه بعضكم على بعض ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجال تكاليف معينة وللنساء تكاليف معينة للغني تكاليف معينة للفقير تكاليف معينة الغاني مطالب انه يزكي مطالب انه يحج الفقير مش مطالب انه يزكي لانه ما عندوش مال اصلا بلغ النصاب عشان يزكي عنه ولا مطالب انه يحج لانه هو اصلا ما عندوش قدرة مالية انه هو يعرف يحج فالناس متفوتة في التكليف اقامة الدين هي اقامة مفردات الدين كلن على قدره كل انسان يشوف بابه والوصول الله ايه ويحاول إن هو يجتهد فيه وعلى قدر أن كل إنسان بيوص بيستطيع إن هو يبذل ما عليه على قدر ما نصاب الدين بيزداد في المجتمع على قدر ما بيفتح أبواب مغلقة لم تكن مفتوحة من قبل على قدر ما بيزداد تمكين الله سبحانه وتعالى لأهل الصلاح وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصلاحات ليستخلفناهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أن يكون.. يعني إيه تمكين؟ يعني يكون الدين له مكان ومكانة مكان ومكانة.. مكانة في قلوب الخلق ومكان يمارس فيه عشان أنت تقول أن أنا باعلي مكان أصلي فيه ده الجزء من جزء من أجزاء التمكين بعد كده أن أنا يكون لي مكان أن أنا ألعب فيه أو أن أنا أتاجر فيه بشرع الله سبحانه وتعالى ده جزء من التمكين بعد كده يكون ليه جزء من مكان أو مكانة في قلوب الخلق إن أنا أحكم بالشرع فيه ده جزء من التمكين وهكذا فالله سبحانه وتعالى على قدر ما يفعل الناس وعلى قدر ما يبذل الناس وعلى قدر ما يستطيع الناس أن يحققوا الأسباب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى لهم من أسباب الخير والعطاء والدين الذي يصلونه به إلى الله سبحانه وتعالى ويقضيه الله سبحانه وتعالى له جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بقي معنا سؤالين أو ثلاثة كده في السريع إن شاء الله. سؤال أختنا صالة بتسأل عن مسألة إزاي إن الإنسان يعلم إن ربنا تقبله بكسرة لو في كسرة من الابتلاءات. وإزاي يعرف إن هذا الابتلاء ليس عقوبة من زم وهو لا يتذكر هذا الزم فيها. ان البلاء يقربه من الله، يعني هو لو كان عقوبة خلينا نرجع الله ويقربني من الله، ولو كان للتذكير فخلينا نتقرب الله سبحانه وتعالى. ما نزل بلاون إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتهم أنفسنا دائماً. وقال ما نزل بلاون إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقال ما اختلت جعلكم ولا عين إلا بذنب. فنطر أننا نتهم نفسي أننا دا منكم يكون بذنب. ما فيش مشكلة. إيه المعنى أننا هو يكون بذنب. واحنا محتاجين يحتاجين أننا عند البلاءات نستغفر الله سبحانه وتعالى. لولا لا إزاءهم بأسنا تضرعوا أننا ربنا سبحانه وتعالى أروان بلاء معين حتى نتلقى إلى الله سبحانه وتعالى وحتى نقترب من الله سبحانه وتعالى وحتى نخاف من الله سبحانه وتعالى وحتى نتذكر الآخرة وحتى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونصمد إليه فدي مسألة يعني أيا كان هو لو أنا كان سبب زم من عندي كان السبب إن أنا هل استطيع إن أنا أخذ هذا البلاء وأص وأستط... وأت... وأ... أ... في وأت وأأ أتوقف لله سبحانه وتعالى بهذا البلاء أو أستطيع إزاي إن أنا أفكّي في المبتلي إن أنا لا يشغلني البلاء عن المبتلي إن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أستغفر ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أكتهد في إن أنا أقترب من الله سبحانه على بشتى أنواع الطاعات في وقت البلاء وهذا مقصود البلاء. تزكر الله خالص يا شيخ. اختنا هذه سويدي بتقول إن هي في ويا عمة وذي بت عايزه تعرف إزاي تجمع ما بين. سماع الدروس الدينية والمذاكرة. اسماع الدروس الدينية وزكي لما يحصل تعادل خلينا نتفق. خلينا إن يعني فين مشكلة اليوم أربع وعشرين ساعة يعني مش هيحصل اي حاجة ان احنا نسمع درس في اليوم ساعة ساعتين وعندنا عندنا بقيت اليوم نزكي فيه يعني مش هيبي عندنا ما فيش حقيقة أنا جماعة ما فيش تعادل يعني لو احنا بندور على ده هو ده مش موجود. إمتى بيحصل تعود ان احنا عايزين نمارس كل أسبابنا وأفكارنا وتصوراتنا عايزين نقعد على الفيس زي ما إحنا عايزين وعايزين نتكلم في التليفون زي, زي ما إحنا عايزين وعايزين نخرج زي ما إحنا عايزين وعايزين ناخد نعمل كل المباحات وكل الأشياء اللي احنا نعملها وعايزين يدخل الدين في وسط ده فالحاجة الوحيدة اللي, اللي هيبدا الدين يحصل عنده مشكلة هي في فين هي ايه يقول لك اصل الدين جه على المذاكرة. لا هو الدين ما جهش على مذاكره ما تتخلى شوية عن المكالمه في التليفون مع اصحابك عن الوقفه ال بعد الدكس شويه وقبل الدكس شوية عن عن اتفرج على على حاجه مع على تلفزيون عن النوم شوية. عن الكلام شوية. عن الاكل شوية. عن عن الفيس شويه عن الكتاب والموبايلات شوية. يعني يعني احنا عندنا وقت كتير جدا بنضيعه ما فيش اصلا تعارض حقيقه مش يعني قله من الناس اللي هو بقى شخصيه اللي هو بيطلع الاول في كل حاجة. فده اللي بيبقى حقيقه عنده تعارض اللي هو يعني ايه فعلا بيبقى محتاج ان هو يبقى بيرسم بالنحت كده حروف الديه عنده لها ثمن لكن غالب الناس ما عندوش ما عندهش طاقه حقيقه يعني مش هيبقى عنده مشكلة قوي ان ما تسمع بس في اليوم وبيت اليوم معاك فاضي ايه المشكله هي محتاج بس تنظيم وقت هيحتاج ان انا انظم نومي شوية هيحتاج ان انا انظم يعني اختار الوقت اللي انا هقعد فيه فين يعني لو لو انت بتذكر كل يوم 4 ساعات تطلعي تقولي على سنه عامه طيب 4 ساعات وبتنامي 8 ساعات يعني اتناشر ساعة. في اتناشر ساعة ثانيين في الحياة. بروح ادرس اربع ساعات خمس ساعات في اليوم في سبع ساعات موجودين هاكل في ساعتين في خمس ساعات موجودين يعني لن تعدم انك تجد ساعه تسمع فيها درس او او او تؤدي فيها عادات بالعكس يعني, يعني شايف ان ده من الـ من الـ من من تخيلات من الاشياء اللي احنا بنرسمها صور ذهنيه مش موجوده مشاكل مشاكل على مستوى الذهن لكن طبقي لما يحصل مشكلة خلينا نحلها ذكر اخونا احمد السؤال الاخير اخونا احمد محمود بيقول انه تعرف على صحبه ولكن احيانا بيختاب ويخشى ان يتأثر بهم حاول قدر استطاعتك انك تحضر حاجه على الغيبه وتقولها لهم و... وانت يعني لو انت كلمت في موضوع هم هيبقوا هيبقوا متحيزين منك في هذا الباب وانت كذلك هتذكر نفسك معاهم طبعا يعني مهم ان احنا يا جماعة نخلي المجلس يعني قدر استطاعتنا يكون في زك الله سبحانه وتعالى. ولما نجيب سجد حد نحاول نفكر و احنا جايبين سجد جاجل ده ليه? عايزين نحل مسلا مشكلته فبنحاول ان احنا نحله مشكلته. بنحاول ان احنا ننصحه ونتناصح فيه. بنحاول ان احنا آآ آآ بالخير ولا بنغتابه ليه? يعني يعني ولو ده حصل خلاص خلينا ننتهي عن ذلك ونستغفر له و و و و ونحاول ان احنا نغير الموضوع الى موضوع يكون مفيد للجميع جزاك الله خير يا شيخ احمد ربنا يبارك فيك واطلنا علي عليكم واطلنا علي عليك يا شيخ احمد ربنا يبارك فيك ان شاء الله, الله. الله اول مره قادمه ان شاء الله نكون يعني على غرفة زوم بحيث ان الاسئله تكون مباشره ان شاء الله او نظل كما نحن هنشوف الانسب ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا شيخ احمد الله. الله خير صح.